شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم أقيموا صحوفكم وسد الخلل الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وفقالها وقال الإنسان مالا يومئذ تحدث أخبارا بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره الله اكبر الله اكبر سميع الله Laten we het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 gaarne de الكؤثر فصلِّ لربك وانحر إن شانئك هو الأَبِترُ الله أكبر الله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 الله اكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر Allahu akbar. Allahu akbar. van Allah akbar Amin Allahu liman hamideh Rabbana wa lakal hamd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 السلام عليكم رحمة الله السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله